أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام لله على محمد اله الطيبين الطاهرين الله أكبر وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد محمد كان الكلام في الدرس الماضي في مقدمات الحكمة وقلنا أن الكلام بعد أن ثبت أن أسماء الاجناس وضعت لذات الطبيعة فقط لذات المعنى فقط ولم يلاحظ فيه لا للإطلاق ولا الثقيل وإنما وضع الواضع أسماء الاجناس ار وضعها لذوات المعاني فقط حتى نثبت الاطلاق لاسماء الأجناس التي نثرنا لها بامثله عديده انسان او رقبه او رجل قلم كتاب ارض سماء الى اخرين حتى نثبت لها الاطلاق تحتاج الى دليل خارجي والدليل الخارجي اما ان تكون عندنا قرينه خاصه على الاطلاق او ان تكون عندنا قرينه عامه على الاطلاق القرينه العامه اسميناها بالأمس مقدمات الحكمه ومقدمات الحكمه عبارة عن وجود ثلاث مقدمات إذا تمت هذه المقدمات نستطيع أن نحكم على اسم الجنس المجرد عن القرائن، نستطيع أن نحكم عليه بأنه مطلق المقدمة الأولى تحدثنا عنها بالأمن وهي أن يكون المتكلمون في مقام البيان ولا يكن في مقام أصل تشريع الحكم أو في مقام الاهمال رأسا أو في مقام بيان حكم آخر فقد قلنا المتكلم إذا كان في مقام بيان أصل الحكم أو كان في مقام الإهمال رأسه أو كان في مقام بيان حكم آخر فلا نفهم فلا نستكشف من اللافظ أنه مطلق لأن المولى من هذه الجهة ليس في مقام البيان نعم إذا كان المتكلم في مقام البيان حيث أن المتكلم حكيم وجاد غير هازل وهو في مقام البيان نستكشف من عدم تقييده لما من عدم تقييده لللافظ نستكشف أنه أراد المطلق هذا كان في المقدمة الأولى أما المقدمة الثانية المقدمات الحكمة هي إمكان الإطلاق والتقليد إمكان الإطلاق والتقليد قبل تعلق الحكم بالمو إذا جئنا إلى الماهيات الماهيات على قسمه بعض الماهيات لا يمكن ان يتعلق بها التقسيم بعض الماهيات لا يمكن ان تقسم عليه لا يمكن أن تقسم اذا ماهيه واجده للاستقالاتيه او ماهيه فاقده لهذه الصفه الا بعد تعلق الحكم بها وبعض الماهيات لا يمكن ان تنقسم قبل فرض تعلق الحكم بها الى ماهيه الواجده ومع فاقدة فمثلا مثلا اذا جئنا الى الانسان الانسان قبل تعلم اي حكم بني يعني مثلا قبل ان اقول اعتقد قدر قبل ان اقول هذا الكلام قبل ان اقول اعتقد يعني قبل على قبل ان احكم على الانسان بوجوب عفرة قبل هذا الحكم يمكن أن نقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى يمكن أن نقسم الإنسان إلى حر وعز يمكن أن نقسم الإنسان إلى عاضل وفاسق إلى متعلم وجاهل وما شاء الله من الأقسام التي يمكن أن نقسم ماهيه الانسان الإنسان إليها هذا كله قبل الحكم قبل الحكم على ماهيه الانسان بالعقل عندنا انسان قوي وعندنا انسان ضعيف عندنا انسان متعلم وعندنا انسان جاهل عندنا انسان عازل وعندنا انسان فاسق عندنا إنسان فقير ويمكن ان تكتشف ماهيه الانسان لا طالما بالعقل طبعا قبل فرد هل فرد تعلق اي حكم بما هي دينها اما تعالوا للصلاة لا يمكن ان نقول صلاه مع قصد القربة صلاه فاقده لقصد القربة ما يمكن نقسم هذا التقسيم الا الا بعد فرض تعلق الأمر بالصلاة يعني إن المولى إن المولى آمارا وأخبحت الصلاة واجبة <تصفيق> عنئذ نستطيع أن نقول أن الصلاة واجبة لقصد القربة وصلاة فاقدة لقصد القربة بل قلنا بل قلنا لا يمكن تعلق لا يمكن تقسيم الصلاه الى صلاه من قربة وصلاه من دون قربة قبل ان ياتي المولى ويقول ان الصلاه واجبه على المسلم. نحن نريد ان نقول في هذه المقدمه ان الماهيه اذا كانت قابله إذا كانت قابله لا للانقسام بالانقسام؟ قال بالله تعلق الحكم بها إذا كانت الماهية هكذا فيمكن أن نقول إذا كانت الماهية مجرده عن القيد أن نقول أن المولى أراد الماهية فأمني أما لو كان كما أخذنا في دار التعبدي والتوصلي لا يمكن تعلق قصد القرب بالفلاة إذا قلنا لا يمكن تعلق يعني إذا لا يمكن تقييد الصلاة بقصد الفرба فلا يمكن أن تكون الصلاة وأيضا مسبقة عن قصد الفرба لماذا لأن هناك قلنا هناك قلنا الصلاة إذا أنكر تأيدها أم أن تنلخ ما فيها وإذا استحال تقييدها استحالة لأن العلاقة بين الإصلاح والتقييد كالعلاقه بين الملكة والعدم، فالتقابل بين الملكة والعدم إذا أمتن أحدهما أمتن الآخر، فبالنسبه الى إلى اذا إذا استحال تقييدها، إذا استحال تقييدها قبل فرض تعلق الأمر بها، فيستحيل أيضا. أخلاقه فإذا وجدنا ماهية الصلاة مطلقة من دون قيد قبل تعلق الحكم بها إذا وجدناها مجرد على القيد فلا نقول الصلاة مطلقة هنا ماهية المطلقة لأن الصلاة قبل التقسيم لا يمكن لا يمكن قبل تعلق الأمر لا يمكن فرض تقسيمها لا بخلاف ماهية الإف قبل أن نقول اعتق رهبة، قبل أن نحكم على الإنسان بالإطرام، قبل أن نحكم عليه بأي حكم آخر، يمكن نقول إنسان عادل وإنسان غير عادل، إنسان عالٍ إنسان غير عالٍ، يعني يمكن أن نقسم الإنسان إلى ماهيه واجدة للخير وماهيه ساقدة للخير. يمكن نقول إنسان واجب للعدالة وإنسان ثاقب للعدالة وهكذا في بقية اختصار فالمقدمة الثانية إنسان الأطلاق والتقييم هذا لا فرض هذا لا فرض تعلق الحب بالمانية المقدمة الثالثة عدمنا عدم نصب قرينه على التقييم لا قرينه متصله ولا قرينه منفصله كما عرفنا في بحث العام والخاص لماذا قالوا في محله لان القرينه المتصله معها لا ينعقب ظهور هناك في بحث العام قلنا إلى قال الكلام به قرينه متصله فلا ينعقد له ظهور في العموم من الاول انما ينعقد له ظهور في ان المراد الجدي للمتكلم هو الخاص وليس العبد وكذلك لو كانت القرينه منفصله صحيح ينعقد ظهور من الاول للعام في العموم لكن بعد مجيء القرينة الخاصه ينكسر هذا الظهور كما قلنا ثابتا تفقط حجيته يصبح تعارض بين ظهور العام في العموم وظهور الخاص بعد مجيئه في الخصوص ويقدم الأقوى ظهورا فيسقط ظهور العام في العموم وإنما يكون المراد الجدي للمتكلم بعد مجيء القرينة في الواقع القرينه تكشف على أن المراد الجديد للمتكلم هو الخاص وليس العام. كذلك هنا حتى يحصل عندما الإطلاق أن لا يكون الكلام مقيد بقرينة لا خاصة ولا عام. فإذا كان في الكلام قرينة خاصة من الأول فلا ينعقد الكلام ظهور في الإطلاق. وإنما يكون وجود القريب الخاص تتاشر على أن المراد الجدي للمولاه هو, هو التأييد مثلا إذا المولى قال لعبده أكرم العالم العظل وجود العادل وجود هذا القيد يكشف أن المراد الجدي للإنسان للمتكلم ليس مطلق الانسان ليس مطلق العالم انما حفظه خاصه من العالم ولذا هو قال اكرم العالم العادل أو لا اكرم الانسان العالم واضح ان المراد هنا في الاكرم ليس مطلق الانسان انما المراد حفظه من الانسان فهذه القليله واضح ان المراد للمولى من خلالها الحصة المقيده وليس المطلقة للإنسان فإذا المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة لا يرصد المولى لا يرصد المتكلم قرينة لا خاصة ولا عاق على التقييم فإذا نطبق قرينة يترح أن مراده الجدي ليس المطلق وانما مع وجود القرينه الخاصه المتصله او المنفصله يتضح ان المراد الجدي للمتكلم هو الفرد المقيد وليس الفرد المطلق اذا تمت هذه المقدمات الثلاث المقدمه الاولى ان يكون المتكلم في مقام البيان المقدمه الثانيه ان يمكن الاطلاق والتقييد قبل فرض تعلق الحكم بالماهيه المقدمه الثالثه أن لا ينصد المتكلم قرينه لا قرينه متصله ولا قرينه منفصله على اراده التقييد اذا تمت هذه المقدمات الثلاث وكان الكلام مجردا عن القرينه نستكشف ان المراد الجدي للمتكلم هو الفرد المطلق من المادية فاذا قال المولى قاتلا اذا قال المولى جئني بانسان واحرزنا انه في مقام البيع اولا وليس في مقام الاهمال احرزنا ان المولى حكيم جاد غير هازل غير غافل غير عابث في مقام البيان بعد هذا اولا واحرزنا ايضا ان الانسان كماهيه يمكن تقسيمه الى انسان عادل وانسان غير عادل قبل فرض تعلق به واحرزنا ايضا ان المتكلم لن ينقذ قليلا لا متقلة ولا منفطلة على أنهم أراد بالإنسان المقيد وكان لفظ الإنسان متجلب عن أي قليلة أنا إذن نستطيع أن نحظم أن المتكلم أراد الإنسان المطلق أراد الماهية المطلقة ولم يرد الماهية المسيدة هذه عبارة عن مقدمات الحكمة طبعا هذه المقدمات انما نحتاج اليها على اي قول الاول او الثاني على القول الثاني على القول المتاخر على ما قبل سلطان العلماء الذين قالوا ان الاطلاق ثبت بالوضع لا نحتاج الى مقدمات الحكم ليش لان صاحب هذا القول يكون الواضع في اسماء الاجناس طاعة الإطلاق يعني وضعتنا الجنس وضعتنا الجنس لما هي في المطلقة بينا نفطنا إما بشرط شيء أو لا بشرط قلنا هذا إنما نحتاج إلى مقدمات الحكمة لا على هذا القول لأن هذا القول يقول أنا في غنى عن مقدمات الحكمة لأنني قد أثبت لكم أن الإطلاق في أسماء الأجناس إنما ثبت بالوضع نعم نحتاج إلى مقدمات الحكمة بناء على القول الثاني على قول المتأخرين ما بعد سلطان العلماء العلماء الذين قالوا أن الواضع وضع أسماء الجنس فقط وفقط لل بالماهية لذات الطبيعة لذات المعنى فقط ان الإطلاق فلا نستفيده من الوضع إنما حتى نثبت الإطلاق نحتاج إلى دليل خارجي هذا الدليل الخارجي هو عبارة عن مقدمات حكمة إذا هذا اتضح وما أقول السؤال نطبق العبارة وقال المسألة الخامسة مقدمات الحكمة لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا للمعاني بما هي مطلقة كما عن القول الأول قول القدماء لا للمعاني بما هي مطلقة انما وضعت للمعاني فقط فلا بد لاننا نقول ان اسماء الاجناس مطلقة فلا بد من اثبات ان المقصود من النفض هو المطلق اسم الجنس كتاب اقول جئني بكتاب جئني بانسان جئني برجل اعتق رقبه اريد قلما اريد ماء هذه كلها الفاظ باسماء الاجناس ويمكن للمخاطر ان ياتي باي كأس من الماء باي رقبه من يعقوب باي انسان يسير الى اخره قال هو المطلق لتسريه الحكم الى تمام الافراد افراد الانسان افراد الرقبه والمصاديف عطف تفسير طبعا من قرينه يعني لا بد من إثبات الاطلاق لا بد من قرينه خاصه كما قلنا بالامس أو قرينة عامة تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الله طبعا لا شغل لنا بالقرينه الخاصة إنما كلامنا هنا مع القرينه العامة وهي المثلات بمقدمات الحكمة نعم. وهذه القرينه العامة إنما تحصل إذا توفرت جملة مقدمات تسمى مقدمات والمعروف أن هذه المقدمات ثلاث الأولى إمكان الإطلاق والتقييد بأن يكون متعلق الحكم يعني ما الموضوع بأن يكون متعلق الحكم أو موضوع متعلق الحكم قبل قبل, قبل قبل قبل فرض تعلق الحكم به أن يكون ماذا؟ أن يكون قابلا للانقسام يعني إلى المطلق والمقيد قابل للانقسام فلو لم يكن متعلق الحكم موضوع متعلق الحكم فلو لم يكن قابلا للخسمة للإصلاح والتقييد إلا بعد فرض تعلق الحكم به مثاله كما في باب قصد القربة الذي أخذناه في بحث التعبد والتوصل هنا فإنه يستحيل التقييد هناك قلنا يستحيل تقييد الصلاة بقصد القربة وإلا يلزم أحد إشكالين يلزم إشكال الدور ويلزم اشتال تقدم ما هو متاخر وبالعكس اذا استحال التقييد فيستحيل فيه اطلاق لماذا لان العلاقه بينهما من باب تقابل الملك والعدم اذا امكن الملك امكن العدم والا فلا كما تقدم في بحث التعدد والتوفيق وهذا اذا هذه المقدمة الاولى من مقدمات الحسنة المقدمة الثانية عدم نصب قرينة على التقييد من قبل المتكلم لا متصله ولا منفصله لماذا؟ لأنه مع القرينه المتصلة قلنا في بحث العام الخاص اذا كان الكلام من الاول من الاول مقيد بقارينة نتخلف بعد ظهور في العالم ما موجود لا ينعقد ظهور للكلام في الإطلاق مع القرينه ظهور للكلام في, في الإطلاق ما موجود أقول أكرم العالم العابد هذا من الأول المراد ليس مطلق العالم قال لا ينعقد ظهور للكلام إلا يعني لا ينعقد ظهور للكلام في المطلق وانما ينعقد ظهور للكلام في المقياد ولذا قال لا ينعقد ظهور للكلام الا في المقيد <تصفيق> ونعم منفصله ينعقد الكلام ظهور من الاول اقول اكرم الانسان هذا عارض هذا مطلق عفوا اكرم الانسان ثم بعد هديه اقول اقول لا تكرم الجاهل هذا الخاص بعد مجيئه صحيح المطلق عفوا المخير صحيح المطلق قبل مجيء المقيد كان له ظهور في الاطلاق لكن بعد مجيء المقيد يتقارعان يتنافسان وظهور المقيد اقوى من ظهور المطلق فظهور المقيد يذكر حجيه ظهور المطلق في الاطلاق قال ومع المنفصله ينعقد للكلام قبل مجيء المنفصله ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق ولكنه يسقط عن الحجيه متى بعد مجيء, بعد مجيء قرينه يسقط عن الحجيه لقيام القرين المقدم عليه والحاكم على الكلام المطلق فيكون ظهوره ظهور الاطلاق يعني ظهور الكلام المطلق في الاطلاق ظهوراً بدوياً كما قلنا في تقصيص العموم بالخاص المنفصل على هذا ولا تكون للمطلق الدلالة التصديقية الكافهة عن مراد المتكلم بل بل الدلاله التصديقيه الحقيقيه انما هي على اراده التقييد بعد مجيء الخير بعد مجيء المقيد المرادعه التقييد وليس الما هي المطلقه المقدمه الثالثه ان يكون المتكلم في مقام البيان فانه لو لم يكن في هذا المقام بان كان يعني بل كانت في مقام التشريع فقط تشريع أصل الصلاه أصل الثيارة أصل الوضوء أو لا كان في مقام الإهمال إما الاهمال وقتا أو لا كان في مقام بيان حكم آخر يعني أو لأنه أعمل هذه الجهة لأنه في صدد بيان حكم آخر اما عن هذه الجهة ومثلناه بالألف فهو تاقي هنا بعد لا نستفيد اطلاق فيكون في مقام الاهمال من جهه مورد الاطلاق وتاتي مثاله فانه في كل ذلك يعني في مقام الاهمال في مقام بيان خطاء في مقام بيان أصل التشريع في كل ذلك لا ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق إنما ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق فقط في حالة واحدة إذا كان المتكلم في مقام البلاد حتى يجي مثلنا في الواحد أما في مقام التشريع يعني لو كان المتكلم في مقام التشريع فقط بأن كان في مقام بيان الحكم أن الصلاة واضبة فقط لا للعمل به ما يريد يقول فقط تخصيلات الصلاة لا للعمل به فعلا بل لمجرد تشريع أخر. ايها الناس الصلاه واجبه الصيام واجب الحج واجب وهكذا فقط فيجوز ان لا يبين المولى ان لا يبين تمام مرادها اجوز هذا الان ان يكون الصلاه واجبه اما الصلاه واجبه مطلقا بقيد يقول المولى انا من هذه الجاله في مقام البيانات مع ان الحكم في الواقع مقيد بقيد لكن لم يذكره في بيانه لماذا لم يذكره وقت مرحى انتظارا لمجيء وقت العمل فلا يحرز ان المتكلم في سند بيان جميع مراده حتى نقول انه اراد المطلوب وكذلك اذا كان في مقام اذا كان المتكلم في مقام الاهمال راسا يقول انا متعمد بالاهمال اذا كان في مقام الاهمال عمدل من كلامه لا ندخل الاطلاق ولا ندخل ايضا التقييد وانما يكون كلامه مهملا هو يقول انا مهمل هو يقول أنا في مقام الاهمال فانه لا ينعقد معه مع الاهمال ظهور في الاطلاق كما لا ينعف الظهور في أي برامل آخر في أي برامل آخر ومثله ما إذا كان المتكلم في صلب بيان حكم آخر مثل قوله تعالى فكلوا مما أنفسنا عليه الوارد في مقام بيان آخر حليه آخر ما قاده الكلب المدرس اجده فقط اما المولى ليس في مقام بيان ان مواضع الامساك طاهره او لا حتى نقول ما دام اطلق فهي طاهره المولى من هذه الجهه لكن ليس في مقام بيان فكل مما امسكنا الوارث في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة سوره يميسة فقط وليس هو يعني المولى في مقام بيان مواضع الإنساء أنها تتنجه فيجب تطهيرها أم لا مو في مقام بيان من هذه الجهة فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجهة فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجهة انتهى الموضوع اذا هذه مقدمات الحكمه السلام الان هذا السؤال خارج عن محل الزحام يقول لو شككنا لو شككنا لم نعرف ان المولى في مقال البيان ام لا شكتنا المولى جالسا يتكلم يامر يصدر اوامره للعبد لكن العبد المولى المخاطب ما يدري أن المولى في مقام بيان أن هنا لو شككنا ماذا رفنا هل نقول أن الآصل أنه ليس في مقام بيان المسمش يقول له لو شككنا الآصل الأول العقلائي أن المولى في مقام بيان لأنه جاد غير هازم حكيم لا يعدد فالاصل الاول لو شككنا ان المولى في مقام البيان او في مقام الاهمال او في مقام كذب لو شككنا فنقول الاصل الاولي العقلائي ان المولى في مقام بيان وليس في مقام الاهمال وليس في مقام بيان حكم اصلا وهذا اصل عقلائي لان الاصل عدم الغفله لأن الأصل عدم الخطأ لأن الأصل عدم العبث، لأن الأصل عدم الاشتباه عدم الاستهزاء عدم عدم عدم وهذه الأصول كلها تسمى بالأصول أو بالأصل المخلائي ولو شك في أن المتكلم في بقان البيان حتى نعمل بمراده أو في بقان الإهمار شنو سوئنا؟ قال فإن الأصل عقلاء يقصد بأن يكون المتكلم في مقام في مقامل بيان فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير قاصد وجاد غير هاجم عند الشك في ذلك يعني لو حضر السيد قال لنا وشكتنا عارف لو جاد ما أصل جاد. الغافل أو لا الأصل عدم الغفلة قال كذلك يحملونه على أنه في مقام البيان والتسهيم لو شكوا في مراده في أنه في مقام البيان أو في مقام الإهمان قالوا في مقام البيان والتسهيم لا في مقام الإهمان والإنهام إذا تمت هذه المقدمات الثلاث فإن الكلام المجرد عن القيد يكون ظاهرا في الاطلاق وكاشفا عن ان المتكلم لا يريد المقيد اذا قال اكرم انسانا اكرم, إنسانا. أكرم عالما اعتق رقبه احضر كاس من الماء وان لم مراد المقيد وان لا لو كان قد اراده يعني المقيد واقعا لكان عليه البيان وهو حكيم شاذ غير هاذل لكان عليه البيان والمفروض أنه حكيم يعني المولى ملتفت جاد غير هاضل وهو في مقال البيان ولا مانع من التقييد حتى بالفرق والسمر يقول أنه من التقييد يستقييد كأن يكون خائف كأن يكون تقييد الكلام ما يكون مانع من التقييد يمكن أن يبين مراده وإذا لم يبين ولم يقيد كلامه فليحل ان انه اراد الاطلاق وإلا لو اراد التقييد وكان قادر عليه ولم يقيده لكان مخلا ببرده فاتضح من ذلك ان كل كلام صالح من افعال الابناء كلامنا ان كل كلام صالح للتقييد ولم يقيده المتكلم مع قوله حكيما ملتفتا جادا في مقام البيان والتشريم قادر على التقييد ليس في مقام التقيه الى اخره فانه يكون ظاهرا في الاطلاق ويكون حجه على المتكلم في السامع وعلى السامع المتكلم ايضا انتهى الكلام في مقدمات الحكم اذا اعتسرت قبل الدخول في المطلب العشرة. أكو سؤال خالص الموضوع الآخر يبقى عندنا في بحث المطلق والمقيد تنبيهات التنبيه الأول هو عنوانه نوعه ان القدر المتيقن في في مقام التخاطق يضر بالعنوان يضر بالعنوان هذا العنوان أطنه من ان أن العصوليين قد اختلفوا في مقدمات الحكمة في عددها في ماهيتها نحن إلى هنا قلنا مقدمات الحكمة صاحب التفاية يقول مقدمات الحكمة ثلاث أيضا لكن التفتح أن يختلف معنا يقول هو مقدمات الحكمة أولا أن يكون المتكلم أولا أن يمكن الإطلاق والتقيير هذه مقدمة مقدمة الثانية أن لا ينقل المتكلم قرينه لا مستقلة ولا منفصلة على اراده المقيم المقدمه الثالثه يقول المقدمة الثالثة عدم وجود القدر المتيقن فاختلف معنا في احدى المقدمات صاحب الكتاب يقول المقدمه الثالثه عندي عدم وجود القدر المتيقن المصنف جعل هذه المقدمه الثالثه التي هي عن صاحب الفطاية من مقدمات الحكمات جعلها تنبيها تجعلها أنتم مقدمة رابعة تجعلها تنبيه براحتكم أجل صاحب الفطاية قال إذا كان هناك قدر متيقن فالقدر المتيقن يضرب بالإفناق لكن أي قدر متيقن ها هنا قال القدر المتيقن لهوبا ومن ومسروق مر يكون القدر المتيقن ناشئ من دليل من سبب خارجي يعني من الخارج ومره أخرى يكون القدر المتيقن من شأنه التخاطب المحاوره بين المتكلم والمخاطب صاحب الكفاء يقول إذا كان إذا كان القدر المتيقن إذا كان ناشئا بسبب التخاطب والمحاورة يقول هذا القدر المتيقن في مقام التحاور والتخاطب يقول هذا كالقرينة اللفظيه يعني يضر بالاطلاق اما اذا كان من سبب خارجي فلا يضر بالتمسك بالاطلاق ونمثل لكل واحد النساء مثلا القلم المتيقن من الخارج مثلا اذا قال المولى اكرم العالم أقرب العالم هنا القدر المتيقن في العالم والعالم الآخر هو العالم العامل هو العالم المتقي هو العالم, العالم الدارس هو هو لكن هذا القدر المتيقن موثيق قام التخاطب بين ال... بين الطرفين لا لا فهمناه هنا الخارج نقول اذا قال المولى اقرب العالم اذا عندنا عالم فاسق وعالم عابر ايهما اولى بالاثار <تصفيق> هذا من الخارج مثلا اذا قال اعتق رقبه وعندنا رقبه مؤمنه ورقبه فاسقه ايهما الاولى المؤمن واضح اذا قال تصدق على الفقير وعندنا فقير فاسق وفقير مؤمن ايهما الاولى فالقدر المتيقن هذا نعلمه من الخارج <تصفيق> هذا لا يغر لماذا لان صاحب الكفايه يقول على هذا الكلام لا يوجد كلام مطلق الا وفيه قدر متيقن الان جئيس للقاء نستخرج له قدر المتيقن اكل انسانا الاولى قدر متمكن من الإنسان المسلم المقيم أكرم عالم أن قدر متمكن هو الآخر يقول هذا لا يمر في التمسك بالاصلاح يعني يبقى الكلام مطلق يبقى الكلام مطلق إنما الذي يضر القدر المتمكن في مقام المحاورة والخطاب وهذا نرجعه إلى غد إن شاء الله. فصلى الله على محمد وعلى اله